وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة تقولي لمَما تشكرون؟ وقالوا أئِذَا أضلَّنا في الأرض أئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بلهم بلقاء ربهم كافرون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 لأم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقائكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خرُس الجدا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.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 وجو منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم بي تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ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 لما صبروا وكانوا بآياتنا يقتنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أو لم يهدي لهم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 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أم مذكورة؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أم شاج فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن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 جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساير من فضة وسقىهم ربهم شرابا طورا إن هذا كان لكم جزاء سعيكم مشكورة إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفورا وذكر اسم ربك بكرة وصيلا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 هنا علي من حكيما يدخل من يشاء في رحمتي والظالمين اعد لهم عذابا اليما